وَإِذَا أَنْسَأْتُمْ صُلْحُكُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُولَئِكَ إِلَى رَبِّكَ يَرْجُونَ أَأَنُوتُوا إِلَى رَبِّكَ بِيَسْرٍ لَّكُمْ ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أملكم من الفقى وترج சம் ச பலி ஒ ஈதா த மியூசி வாரிக்க لا هو فواله تند ومن يضل فلن تجد له وليا موجدا وَتَسَاءَلُهُمْ أَيَّ قَاوٍ وَهُم مُّكْتَئِبُونَ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ